السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الناس يتنوعون في اقبالهم وادبارهم اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار انه الجبن والخوف والهلع يقول حسان رضي الله تعالى عنه وهو يمدح صحابه النبي عليه الصلاة والسلام ويمدح قوتهم وشجاعتهم يقول ولسنا على الاعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تسكب الدماء يقول لسنا قوما نكون هربانين من القتال لجبننا وخورنا وتدمى كلومنا تبدأ دماؤنا تسيل على أعقابنا من الخلف لا ولكن على أقدامنا تسكب الدماء نحن نقبل ودماء القوم تسكب على أقدامنا لن نتكلم اليوم عن الشجاعة في الجهاد في سبيل الله مع أنها هي أعلى مقامات الشجاعة هناك شجاعة في اتخاذ القرارات شجاعة في النصح للناس شجاعة في الإلقاء شجاعة في المطالبه بحقك لما يؤخذ حقك منك شجاعة في التعامل مع مشاكل الحياة شجاعة في التعامل مع المصائب التي تقع على الإنسان في حياته هل أنت قوي؟ هل أنت شجاع عندما تتعامل معها؟ كثير من الناس مع الأسف عندهم جبن وخور في مثل هذه المواطن وبالتالي يتعاملون بهذا الاسلوب ويفقدون الشجاعة، فيفقدون صداقات، يفقدون تربية، يفقدون اموالا يفقدون وظائف، يفقدون احيانا فرص في الحياة لان ما عند الشجاعة يتخذ القرار. ما رأيكم اليوم في برنامجنا مسافرون أن نتكلم عن الشجاعة؟ هذا هو موضوعنا باذن الله عز وجل. السلام عليكم يا شباب. السلام عليكم. الله, الله يحفظكم. الحمد لله عبدالعزيز. الله يسامحك. الله يحفظكم يا شباب. ويجزكم خير على على مشاركتي وأنا أعلم أن أحيانا متعب المشاركه مثل البرامج لانها تأخذ وقت وجهد لكن عاد أنتم جده مثل ما يقال الله يعني. طبعا الطباع التي بين الناس تتنوع بعض الأشياء يجبل عليها الإنسان أصلا يعني تجد بعض الناس مثلا ما شاء الله نكتي وسع صدر فإذا نظرت فإذا أبوه وإخوانه أكثرهم بهذا الوصف فتقول هذه في الغالب أنها فطرة فطر عليها يعني أنه من فطرتهم العائلة كلهم بهالشكل وهذا واقع يعني الآن إذا جئت إلى بعض الشعوب مثلا المصريون تجد بينهم النكته يعني شغالة في اللي يشتغل في المطعم واللي يشتغل في المخبز واللي يشتغل في التاكسي واللي يشتغل كل واحد يعطيك من هالنكت طبيعة الشعب هكذا فطرة صح. على مثل هذه الطريقة بعض الشعوب تجد أنهم يعني منغلقون على أنفسهم في تعاملهم مثل مثلا ما التعامل مع الألمان هكذا طبيعة الشعب لكن هناك بعض, بعض الأخلاق لم يفطر عليها الإنسان ويستطيع أن يكتسبها مثل مثلا لو واحد يريد أن يصبح لطيفا في التعامل رفيقا لينا وهو في أصله سيء يستطيع أن يغير ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر بالتصبر إنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع إلى آخره لما مدح النبي عليه الصلاة والسلام أشج عبد قيس رضي الله تعالى عنه مدحه بخصتين او خذ القصة من البداية اقبل قومه الى النبي عليه الصلاة والسلام ليدخلوا في الاسلام اول ما وصلوا تعرفهم يصلون وهم يعني منهم من يمشي على قدميه ومنهم من يكون راكبا يعني حصانا او جملا او كذا يصيبهم مشقة في اثناء الطريق في اثناء سيرهم واقبالهم فلما جاءوا نزلوا مباشرة وهم بلباس السفر ورائحة العراق وذهبوا مباشرة الى المسجد ليسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام اشجع قيد. كان متأنيا وقف ونزل الرواحل وعقل الإبل ذهب وذلك راحه خلاص وذهب واغتسال وغير لباسه ولبس لباس أحسن وتطيب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أن نتأخر عنهم وقتا يسيرا طبعا ما تأخر عنهم أربع ساعات لكن غالبا هذا العمل يأخذ من الواحد ربما نص ساعة أو نحو ذلك فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رائحة حسنة وإذا لبس حسن وإذا مغسل ومتنظف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أشجع عبد قيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله قال ما هما يا رسول الله قال الحلم يعني عدم عدم الغضب والأنا عدم العجلة أنت ما شاء الله عليك راكد وأمور كلها تأتي بالترتيب شوي شوي قال الحلم والأنا فسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا هو منطلق حلقتنا قال يا رسول الله أخسرتاني أنا تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما هل هي ولدت معي اني أنا منذ أن كنت صغيرا وأنا حليم ما أغضب ومتأنمي أم أني أنا الذي يعني بنفسي حاولت أن أكون كذلك فأصبحت قال هل جبلني الله عليهما أم تخلقت بهما فقال له عليه الصلاة والسلام بل جبلك الله عليهم هذه من نعمة الله أنك لما خلفك الله وجعل طول يدك كذا وطول رجلك كذا ولون عينك كذا جعل من ضمن الأشياء التي خلقت معك الحلم والأنا فقال عند ذلك أشد قال الحمد لله الذي جبلني على أمر يحبه الله ورسوله تعالوا نتكلم يا جماعة عن خلق من الأخلاق التي قد يجبل عليها الإنسان وقد يعني يستطيع الإنسان بممارسات معينة أن يحصل عليها هذا الخرق مدح الله تعالى به المؤمنين ومدح الله تعالى به الانبياء سبح الله جل وعلا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله لاحظ هؤلاء يبلغون يبلغون الدين يقولون اشربوا حرام شرب الخمر حرام يجب أن تصلوا يجب أن تصوموا يبلغون رسالات الله بكل شجاعة ما يقول والله أخاف أقول الزناء حرام ويصرخون علي او أخاف أقول الخمر حرام وبعدين صاحب الخمارة يضربني أخاف أقول إن الربا حرام والتاجر الفلاني يرسل عبيده ويضربوني لا ألا أبلغ رسالة الله بكل شجاعة قال الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون احدا إلا الله والنبي عليه الصلاة والسلام كان هو وجميع الأنبياء فيهم شجاعة وقوة يقول بعض الصحابة وهم يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا إذا حمي الوطيف نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم, الله وسلم. في معركة حنين الله تعالى يقول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم أكبر جيش قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قاتل ليس ذهب مع قاتل هو الجيش الذي قاتل معه في معركة حنين عشر ألف صحيح في معركة في غزوة تبوك خرج معه ثلاثون ألفا لكن ما قاتلوا ذهبوا ورجعوا كان كان البيوت في الجيش وبعدين ما أرتل لكن اللي دخل معركة أكبر جيش في عشر ألف كثرة يقول الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين يقولون إنهم أقبلوا إلى كان مالك بن عوف النصري اللي هو رئيس الهوازن كان قد سبق المسلمين الى نصف الطريق يعني المسلمون يمشون ويقولون في انفسهم يعني بقي يوم او يومان حتى نصل الى مكان المعركة فالرجل سبقهم وجاء الى وادي بين جبلين في وادي وجاء وكمن واختبأ هو وقومه في الجبلين خلف الصخور فلما دخل المسلمون بين الجبلين جاء على يرميهم بالسهام ويوقع عليهم الصخور الخيول والجمال التي معهم واضطربوا جعل بعضهم يضرب بعض قال الله ثم وليتم ما قال ولا بعضكم لا وليتم مدبرين تدري كم عدد اللي هربوا اللي تولوا ثم رجعوا بعد ذلك كم تتوقع من 12 ألف يعني كم ممكن 5 ألف في حنين في حنين ممكن 6 ألف عدد الذين تولوا وهربوا من المقتلة 11 ألف وتسعمية هو واحد وتسعين. وصلنا. <تصفيق> <تصفيق> كم يعني بقي؟ بقي تسعة. بقي تسعة. تسعة على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليست هذه شجاعة؟ لما ترى اللي حولك صراخ وناه، أنت ما بقتل، ما إيش، وانت تثبت. هذه شجاعة يا أخي. صح. صح. لذلك يقول نتقي إذا تعمل وطيف. نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أنت خليك قدام. ويمسك إنه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مع السيف ويقول انا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا ويقدم لا كذب أنا ابن عبد المطلب فكان عليه الصلاه والسلام شجاعا طبعا إذا نتكلم نحن عن الشجاعة اليوم يفهم الناس من الشجاعة فقط أنها القتال لا يا أخي الشجاعة حتى في اتخاذ القرارات إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد أحيانا يعرض على الإنسان مثلا يشتري أرض معينة ويكون عنده الف أشتريها والله يا أخي أخاف بعدين ما أوفق تدري خلني أشاور ثم يدري بعد يومين بعد ما او تدري بعد شهر ربما يقرر يلا وافقت أشتري الأرض قالوا وين الأرض مباعة من أسبوعين بمائتي ألف والآن تسوى مائتين وخمسين ألف قال يا أخي سبحان الله طيب ليش ما بلغتوني قالوا بلغناك وتصلي مرارا تقول والله خلوني أفكر خلون أنت جبان ما تستطيع انك تتخذ قرار شجاعه اتخذ قرارات يا أخي حتى الواحد العين حتى وهو يسوق السيارة احيانا يأتي امامه مخرج اروح سيده اذا في اتخاذ القرار استرلح حادث طبعا. ربما يدخل بين الفرصيف والغير اتخذ قرارك واحد بيتزوج اتخذ قرار يكون عندك شجاعة واذا اتخذت القرار تحمل التبعات التي تأتي عليه. لذلك سرع لنا عند اتخاذ القرارات عبادة معينة في الدين ما هي استخارة. الاستخار هذا حديث جابر في وصياه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر يريد أي يفعله ماذا يفعل قال فليركع ركعتين من دون الفريضه ثم ليقول اللهم اني استخيرك بعلمك واسترقك بقدرتك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت تعلم انا يا ربي باتخذ قرار اللهم ان كنت تعلم ان هذا الأمر اللي انا باتخذ القرار انا بتزوج انا باسافر انا بابيع بيتي انا بعمل عملية جراحية يفصل فيها إن كنت تعلم يا ربي أن زواجي من فلان كنت تعلم أن سفري إلى كذا أن بيعي لكذا أن الشرائي لكذا قرارات مصيرية ليس واحد مثلا قالوا لك وتبغى تشرب عصي برتقال لا تفاح كان لحظة صليرا قاعدين استخار <seulata> <مع> لحظة لبيننا أكثر من كريا صليرا عشان تشرب عصي بارتقال هذا ربما يكون فيه نوع حقيقه من التعاليم <تصفيق> لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني الـ الـ الامور القرارات في حياتك إن كنت تعلم ان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري وعاجل وجه فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر دينه ومعاشي الى اخره شوف كيف يعينك النبي تعال انك تتخذ القرار بشجاعه بعدين ما تندم ليش ما تندم لأنك تقول والله يا اخي انا استخرت ربي واستشرت وربي اللي اختار لي هذا انا ماذا ادري افعل يا سامي انت اشرت لي مرارا وانا ما استمعت لك تفضل لا لا بس انا اقول على حسب هذا الموضوع انه فعلا اذا كنت شجاع بما يكفي مثلا انك تتخذ قرارك تحديد مصيرك مثلا تخرجت من الثانويه انوي... تخرجت الجامعه اتخذ مصيرك تخصص اللي... اختر التخصص اللي اخترت تخصص اذا كنت متخرج من الثانويه اخترت التخصص اللي انت ت... الشيء الثاني بعد بعض الأحيان م. اتخذ قرارك اتخذ قرارك بعض الاحيان بيكون بشجاعة لمخاطبة مديرك حتى تحصل على علاوة او تحصل على شيء أحسن. يعني مطالبة بحقك نعم. لأن بعض الناس يكون حقوق معينة م. ممنوع منها مثلا يرى الناس كلهم طلعوا انتدابات طيب انا ليش ما اطلع انتدابات صح. فتقول لي اخي طيب افل ايش لا تروح تكلم مذير قال لي اخي صراحة انا محرج تدري بخليها لله لا انت في الحقيقة لم تدعها لله لان المال لم يذهب في مسجد ولا يذهب في طعام مساكين انت تركتها جبنا وخورا سهلا وهذا ترى يعني قاتر الله الجبن يعني احيانا مثلا يذكرون معلومة معينة انا كنت مرة في مجلس فكان واحد يقول يا أخي هل في حديث ورد في أسماء الملائكة التي سأتي الإنسان في قبره مشهور عند الناس أنه منكر ونكير هل في حديث ورد لا والله ما في حديث قال واحد لا لا ما في ولا حديث ورد في هذا إنما قال فيأتيه ملكان خرجنا من المجلس فقال لي صاحبي كان جاي معي قال صدق أبو عبد الرحمن في حديث حديث رواه البيهاق في السننة أنه سما منكر ونكير وإن كان الحديث في ضعفه قلت له طيب يا أخي ما قلت الكلام في المجلس تدري ماذا قال لي قال والله يا أخي انحرجت ها في الحقيقة هو ما احرج، هو في الحقيقة جبان قاصر الله الجبل ليش ما صرت بطل وتكلمت لكن ما عنده جرأة يتكلم ويخاف يقول له أكيد في البيهقي أنت بتأكد فهو خايف من الأخبطة هذه فآثر السلامة وقد يضع نفسه في دوامة من اللوم ليس ان ينم نفسه اتخذ قرار وكل شجاعا ما تلاحظي يا ابو رحمان اننا ندفن احيانا شجاعة الاطفال في المجالس مجالس الرجال أه. يعني يبدأ الطفل يتكلم امام الرجال وبعض الناس يقولون اسكت بس كمل تكلم اذا جاء عمره 18 20 واراد ان يتكلم في محفل اصغر اصبح مرتبك وما ما عندها القدرة بسبب انها اللي كانوا في المجلس كانوا يسكتون ربوه على غير ذلك أي. وهذا ترى بالمناسبة اطفالنا في الحقيقة احيانا اذا انت ربيت ولدك من البدايه على الشجاعه وأخذت وعرضته لمواقف يعني أنت طبعا تكون موجود لكن لأجل إنه يتخذ قرارات معينة ويصنع أشياء معينة ويتحمل تبعاتها في هذا الحال أنت في الحقيقة ربي إذا كبر يصبح قيادي يا ذكروا أن صفية بنت عبد المطلب هي بنت بنت هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام وابنها الزبير ابن العوام اللي هو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام حوارية رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولوا كان الزبير صغيرا عمره لم يتجاوز الثمان سنوات فكانت إذا أرادت أن تخرج إلى المتغوط المتغوط مكان منخفض تذهب ليه النساء في الليل تقضي حاجتها اللي مثلا تغتسل فيه مكان المظلم اللي كذا أو مثلا تقضي حاجة من بول أو غاض يقولون فكانت تأخذه معها وأبو سبع سنوات فإذا اقتربت قالت قفها هنا وانا سأذهب وأقضي حاجتي فإذا قال يا أمي الظلام تقول ألست رجلا؟ أنت رجال تخاف من الظلام أنت رجال فتذهب وتختبأ وراء شجرة لتقضي حاجته وهي تنظر إليه فتعود أول مرة يكون خايف 100% المرة الثانية خايف 90% المرة الثالثة خايف 80% المرة رقم 20 خلاص تعود ما هو خايف وهذا يا هو التربيه على الشجاعة لذلك الزبير نفسه يقولون لما كبر وجاء ورزق بابنه عبد الله بن الزبير كان لما يدخل المعركة يأخذ ولده وعمر ولده ثلاثة عشرة سنة إلى الآن ما, وجب ما يقبل في القتال اساسا فكان يأخذ معه ويركب معه على الخير يخليه يتمسك فيه ويدخل يقاتل والولد معه يقولون فلما كبر عبد الله بن الزبير كان هو الوحيد الذي يقاتل بسيفين في وقت واحد ويتمسك في الفرس برجلينه ويقاتل بسيفين ليش لأن يا أخي درب على الشجاعة من يوم نصريط مثل أنت لما ياتي ولدك يقول طيب بابا انا ودي تشتري لي من كذا طيب يلا روح خذ وحاسب طيب أستحي يزحمه يمكن احد يسرقني لا تقبل من هذه المثال خله من البدايه شجاع وخلك انت ايضا قدوه لهم في مثل هذا لذلك احمد أحمد الله انا لو علمت ان الشجاعه هذه ممكن توديني إلى أمور لا أمور ثانيه لا تحمد عقباها اي تحملها يا مرة يعني شجاعة زايده على الزوم واعرف انه والله سواء تكلمت او ما تكلمت لن يغير الأمر شيء يعني مثلا أنك تتكلم على شخص كبير جدا سلطة مثلا أو شيء من هذا القبيل فأنا عارف أنه ما راح يقول لا لا هو طبعا شوف يعني في فرق ما بين الشجاع وما بين التهور كون الإنسان يكون شجاع بذا قلت لأنت شجاع قال لي شجاع طيب أتحداك تقفز من فوق العمارة 20 دور أتحداك تقفز وما تخاف شجاع. يلا طب هذا خبل هذا مجنون هذا إشي او مثلا قلنا له طيب انت شجاع قال نعم قلنا شفت هذا المسؤول الظالم اللي كذا وكذا نعم نبغاك تاتي قدام النار تضربك الله انت شجاع, علينا. شجاع؟ هذا هذا تهور هذا ليس شجاع النبي عليه الصلاة والسلام كان شجاعا وبطلا ومع ذلك كان يمر عليه الصلاة والسلام ببلال وبلال يعذب ويقول احد احد ومع ذلك مع شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام ما أتى وقال قوم يا بلال سلقاتلهم لا الله تعالى يقول كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة في مكة ما في قتال لأن قدرتكم ضعيفة ضعيفة الآن وعدتكم وعداتكم ما تقدرون تقاتلون كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة لما جاء خباب يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ألا ما قام النبي صلى الله عليه الصلاة قال يلا كل واحد بسيفه لكن لما زاد العدد أيه. مع المسلمين خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صفه وعمر في صفه وخرجوا أمام قريف وجهروا بالدعوة ليش جهر بالدعوة بعد ثلاث سنوات لأن حس بعد ثلاث سنوات إن خلال ثلاث سنوات جمعنا ناس يمكن أن يجهروا بالدعوة ففرق فرق يا أخي بين هذا وهذا بين الواحد اللي يكون شجاعا وبين الشخص الذي يكون و... والذي يكون عاقلا لكنه يكون ربما أحيانا متهور في بعض المواطن من الأشياء التي تجعلك شجاع أن توقن بأن كل شيء مقدر ومكتب يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن ما أصابك لم يكن لي وما أخطأك لم كل يصيبك وعلم أن الأمة لو على لا ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا عليه يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه ثم رفعت الأ首ح <تصحة> formal يقول علي رضي الله عنه أي يومي من الموت أثر يوم لا قدر أم يوم قدر يوم لا قدر لا أرهبه ومن المقدر لا ينجو الحذر بمعنى أني أنا لما أفر من القتال، طيب هل أنا خائف من الموت؟ إن كان الموت بقدر علي، فالأمر كما قال الله أينما تكون دركم الموت، ولو كنتم في بروجهم شيء. من الشجاعة يا جماعة أيضا، الثبات المبادئ. واحد فرضا مبدأ أنه ما يكذب. فقال له واحد فرضا، شوف أبغى كذا فلان وقال وين وين أين أخوك؟ كل ما هو موجود. لا والله أنا ما أكذب. أوكي أكذب أنا أتور، ما أكذب. انا أنا شجاع، أنا بطل عندي مبادئ أثبت عليها. استبات على الدين شجاعة شوف سحرة فرعون لما جاءوا إلى فرعون يستجدون لما فرعون جاء موسى وألقى عصا فإذا هي حية تسعى وأخرج عيدة فإذا هي بيضاء للناظرين فرعون يتأمل في موسى عصا تتحول حية آه هذا السحر قال المالية حوله إن هذا لساحر مبيل هذا ساحر تأبوا الحل, الحل أرسل في المداء أن يأتوك بكل على جمع السحرة السحرة جاءوا وهم يستجدون فرعون أول ما وصلوا إلى فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين تعطينا فلوس فرعون إذا فزنا قال نعم وإنكم اذا لمن المقربين جاءوا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن ملقين قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي استحرة السجدة آمنوا قالوا آمنا برب هارون وموسى شوف الآن الشجاعة بعدما كانوا يستجدون فرعون تعطينا فلوس فزنا شوف الآن ماذا فعلوا قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر بعدين ما قال بقتلكم لا بدأ يفصل طريقة القتل فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل علكم، وهذا ترى يخوف أكثر شوف أنت لما تقول لولدك مثلا ترى إذا رسبت الامتحان بضربك، او تقول لي إذا رسبت الامتحان والله لا أخذ عصا وبعدين العصا يقشرها وبعدين أرفع يدي أكثر ما أقدر وبعدين أضرب لما تبدأ تفصل طريقة الضرب يخاف أكثر فرعون ما قال أقتلكم لا فصل طريقة القتل ولا أصلب في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى ايش قالوا له قالوا لنؤثرك لن على ما جاءنا من البينات ولري فطرنا فقضي ما أنت قاض اعمل اللي انتعوز يا فرعون إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى أنت تقول ولا تعلمون أينا شدوا عذابا وأبقى الله خير وأبقى السبات يا أخي هذه الشجاعة بعض الناس الأم ما عنده شجاعة يثبت أمام مرأة حسنة أمام اتصال بنت أمام كاس خمر ما عنده شجاعة يثبت يا أخي ما عنده شجاعة يثبت أمام غرائب مادي جاء وله طلعة نريدك تمشي لنا هالمعامرة قال لا والله النظام ما يسمح وفي فلان قدم قبله قال هذه عشرة آلاف ريال ما... كم راتبك والله راتبي أنا خمس يعني في السنة جمع ستين ألف لو ما أصرف شيء الله ستين ألف تطلع كان هذه نص مليون راتب عشر سنين جايه ومشل نها المعاملة ها أنت عندك شجاعة تثبت أم أنك جبان وفي عندك خور كلما أقبلت إليك فتنه تشربتها نفسك هذا هو الفرق الشجاعة يا جماعة لا نعني فقط بالشجاعة أن الواحد يقاتل في القتال ونقول والله فلان شجاع لما ضربه فلان ضربه احيانا يكون الانسان قوي في الضرب وفي في القتال لكن لو تريد يتخذ قرار تريده يثبت تريده احيانا ينص يقدم نصيحة لانسان احيانا تقول له والله فلان مقصر في صلاته ولا فلان زوجته تتبرج نريدك ان تقدم اليه نصيحة ما عنده شجاع يقول كلمتين على بعض يا اخي الى ال الشجاع مع الوالدين مم. يعني أحيانًا تجد إنه مثلًا يخطئ أحد الوالدين، يمكن ما تلاقي نفسك إنك أحيانًا يكون لل الأب رهبة وهابة، فما تلاقي نفسك إنك تتكلم عليه أو تقول إنه هذا غلط؟ هو شوف أحيانًا ترى الشجاعة تنزل في كل مرة منزلتها، احيانا في بعض الأنواع الشجاعة يحتاج الإنسان إلى نوع من الصرامه، وأحيانًا من الشجاعة إنك تطرح فكرتك حتى لو طرحتها باسلوب إيش أقول لك أو, أو ضعيف يعني مثلًا أنا ممكن أجلس مع أبي وابدا انصح من بعيد لبعيد فرضاً افرضا عندي أبي يدخن مثلا وجيت وقلت مثلا لأبي والله يباهي امس المدرس كان عندنا محاضرة عن التدخين وعندنا طيب انا ايش ممكن يحصل من الاب ممكن يصرخ عليه انت قصدك انا انت ما انت برجال انت ترى كثير من الأشياء يا جماعه التي نحن نتوقعها لا تحصل انا سالك سؤال الآن لو أنت أخرت برا البيت العاده ترجع البيت الساعه عشر وجات الساعة ثلاث وأنت ما رجعت البيت وجوالك مقفل أمك أمك أول شيء سيقع في بالها إيش؟ إنه صير لك شيء. إنه صير لك شيء. بتقول صار دائما الذي يهجم علينا الأفكار السيئة ما يهجم الأشياء الحسنة. لن تقول في نفسها والله يمكن ولدي فرضا يلعب كرة مع زملائه وطاح الجوال وانكسر. مثلا ولا يمكن نقول والله في شغلة تجارية حلوة كده ودخل فيها ولا خلص لا دائما يقال لا والله يمكن ضارب مع واحد حادث. ولا صار لحادث ولا ولا أي أمر من الأمور التي هي فيها فيها نوع من الخراب فكذلك نحن وأحياناً لما نريد أن نكون شجعان في شيء مع واحد يبغى ينصح أبا بدل ما ينظر نظرة تفاؤلية ويعطي لنفسه رسائل يعني متفائلة أبي سيتقبل مني، أبي سيشكرني، ابي وبالتالي يقدم يصير شجاع، لا يبدأ يرسل رسائل سلبية، بهزأني، بيتكلم معي، امام أمام إخواني، بكية تردني من البيت، يمكن يا أخي ليش ما يصير عندك شجاعة؟ مدير ظالم مع الموظفين، أكون شجاع يا أخي وأجل سلام عليك كيف الحال والله انا أذكر مرة واحد، يعني كنا عملنا معه في الجامعة، في لجنة من اللجان. ومشكلة في الجامعه لما تصير يعني موظف يعني دكتور مثلا في تخصص شرعي أي لجنه احيانا يحطونك فيها حطوني في لجنه معينه كان رئيس اللجنه رجل مسؤول اصلا وله في الدوله وضعه يعني وايضا بينه وبين العائله المالكه نسبه وله يعني ضجه شوي فكان عنيفا بالتعامل والكل يهابه وصار موقف بيني وبينه وسمارته الاسلوب طيب انا مطالب اني انصحك فركبت السياره وارسلت اليه رساله بين قواتين ولو كنت فضل غليظ القلب لن فضل من حولك فاتصل مباشر وش قصتك طيب هل أنا سأكون شجاع وأكمل الطريق ولا بقول لا والله الرسالة وصلتك بالغلط أنا برسلها لأمي آسف كان ممكن أطلع منه وقول ما علي وقضك بالغلط لكن خليك شجاع قلت والله قصتي انت عاملك فضل وغليط واحنا يأخذوا ملاك دكاترة معك فجاع قاعد تصرخ علينا احنا أطفال عندك فزعل قال انت اش قصتك قلت ما دام مثل صراخ بصراخ احنا عندنا صراخ ترى فسبحان الله قابلته من غد سلم عليك قال والله يا شيخ محمد اول واحد يقول لي اني غلطان انت اي فف... والله فعلا نبهتني على شيء انا مشكله كل اللي عندي ما ينبهوني وفعلا هذا واقع خل عندك شجاعه عندك مسؤول عندك خربطه عندك اسلوب مناسب عندك خطا رايته على جارك عندك إذن لذلك حتى حتى في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى منكم اللي فليغيره تغيير المنكر شجاعة ما أقدر أغيرها بيدي يصير عندي شجاعة لأقل أتكلم يا أخي لذلك لما قال التغيير بالقلب قالوا ذلك أضعف الإيمان أنت ضعيف جبان إلا غير بلسانك وإن كان لك صوت عليه فغير بيدك نختم سؤالك لأن الوقت انتهى ها. طيب طال عمرك بس تسأل سؤال هل الشجاعة مثلا أنا بطبيعتي يعني هو جبلت أني أكون جبان وقد أفكر بعض الأحيان أنه لازم أني أكون شجاع كي أنصح مثلا الوالد أي فعلا زي كذا فهل تكون الشجاعة هنا يجيت أنا قاعد ألقي الشجاعة يعني أتكلم الحين الشجاعة هل هي تكون طبع أو تطبع من كنا أنه إذا سألت أحسن. هي ممكن تكون تطبع في البداية تخلق بها مثل ما قال التصبر التعلم وبعدين خلاص تصبح هذه عادة من عاداتك وأنا إن شاء الله أعلمكم الشجاعة أعلمكم الحميمية الشجاعة أيها الأمين <أه> <أه> الكرام أسأل الله أن يفعلوا إياكم بما سمعنا وأن نكون وصلنا رسالة بإذن الله في تربيتنا لأولادنا تربيتنا أيضا ل... لبناتنا تعاملنا مع زوجاتنا مع أهلنا مع أنفسنا يعني بإذن الله تعالى أن نكون نتخلق بهذا الخلق إلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته